الحمد لله <تصفيق> الحمد لله يا رب العالمين الحمد الخطيرا مباركا طيبا كما يحب ربنا ويبقى وكما ينبغي لجلال وزيني وعبوني سلطاني حمد الله ينفضع ولا يتنى عدد ما حامده تلحانه الحاملون وعدد ما غفل عن ذكر مجلد جلاله الغاطلون واسد ان اله الا الله احد احد صمت لا والد ولا ولد رب عزيز قادر له الذي قد تجده صاحب الملكة القائمة والعزة الدائمة شعاع من رضاك يفقئ غضب ملوك أهل الأرض ونمحة من غضبك تزعق الروح على في الزناعين فيه قطرة من فيرد ذلك تبلع الأرضرية ونطرة بعين لغاك تجعل الكافر وليا وأشد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومصطفاه المستدى الذي أخسم الله سبحانه وتعالى بعمره تنويها بقبله وتنبيها على عظيم أمره فقال عزم القائم من عمره فأكريم به من عمر كل أسواري عنوار ترسلها أسراه هذه وتذكية وجهاد متوفية من أجل إزالة الأمماء وإزاحة الظلماء لتنوير الأخيرة للأنوار المساعدة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقاء لتحريض الرقاب لرفقة الظلال الكبراء فصل اللهم وسلم على صاحب هذا العمر العالم والنور الواهر والسر الواهر صراطا وسلاما يقع عني إلى مقام الوسيلة ويقنال لنا يا مولان موجبا للشفاعة في يوم لا ننفع فيه مابن والأحيلة يا ذا الجلال الإكرام يا ذا الجلال الإكرام يا ذا الجلال الإكرام اخوتي احضار رسول الله <تصفيق> نتحدث اليوم عن حلقة جديدة من سلسلة المحارم وحلقتنا بعنوان المحارم البطنية انتناقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لما بين لحيينه يعني نسانه من يضمن لما بين لحيينه وما بين لليه لي أضمن له الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي ذكر ربنا تبارك وتعالى قوله بتذكية الوحيد فقال فوق على الهواء هو الا وحي يوحى ماذا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول ومن يضمن لي ما بين الحيين وما بين الليل اضمن له الذمه قطيعه نضمن ما بين الحيين وما وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى أَضْمَنْ لَأُسْنَهَةَ فكان فيه إشارة إلى المحارب الليثانية المحارب الصغير وإلى المحارب البصرية تقول هنا ما الذين يأخذون الحرام يبعثون يوم القيامة بطوله ستزرجر معه. وتنبعث حتما يوم القيامة على سورة آدم. وعلى عمر عنده. على سورة آدم في طوله وعرضه. عليه السلام كان بكتون ذراعا في السماء. اذا حسبنا الذراع بامرعنا فالذراع نفس المكر. ولكن اي ذراع نقبل اذراعه هو اذراع آدم اذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ان آدم خلقه الله تبارك وتعالى على صورة حين يتطور شق طول ذراعا في السماء تخيلوا بعض يوم القيامة على هذه الصوره الهجلاه والذين ياكلون الحرام طولهم تتجرر معهم اكيد اذا كان الانسان يبعث في طول ذراعا في السماء فبطله تزيد عن هذا المثل وزد البطنة تكون شفافة يلدها كالجزال يرى ذات داخلها من خارجها فيرى الانسان في بطن هذا الذي اكل الحرام كل الاشياء التي اكلها حرامة في الجزء المحارم البطنية على مرطين او على ثلاثة اضرب عكس لا كان عينه حراما كالخنزين وفأفرم من الحيوانات في فصلة التباع وغيرها فكان عينه حراما الخنزين محرم الاكله لذاته لذاته هو سواء كان ميتة او زبحته وقف الشريعة لا يجد اكله بذلك لانه ورد اينه اكذا فرمت عليكم الميتة والذب ولحو ان تنجيسه مكان تنجي. ما كان محرم علم اي جنسه محرم والضرب الثاني لا الى حرام ما الى حرام اي ليس محرم العين ولكن بطريقه او باخرى ال الى حرام منذ من اللحم لكن إذا مات من غير ذكاة كان ميتة الميتة مما يحل عنه كالخبان والبقر والإبل إذا ذكيا صار حلالا لكن إذا لم يذكى يمات مخلوقا أو متربيا أو موقونا من غير ذكاة شرعية صار حراما حلال ولكنه آل الى حرام. والخمر ايضا القمر اصله حلال لانه يصنع من حنطة والحنطة حلال. ويصنع من الشعير والشعير حلال. ويصنع من العنب والعنب حلال. ولكن اذا ترك حتى تقمر آل الى حرام. فاذا تهلس العنب لعينه حراما واذا ترك وصار خمرا صار حراما معناه آل الى حرام والضرب الثالث لا آل اليه الحرام يعني هو آل اليه الحرام وليس آل بنفسه الحرام كالربع والرشوة والمال المخصوص هذا كله الى الحرام لان المال باطله مباح المال باطله مباح والتجارة حلال مباح لكن اذا تاجرت في عين حرام المتاجر في لحم الخيزير او في مخدرات او في ما يرحق ذلك كان ريه ما تاجر فيه لال صامت يشتري به شيئا ولكن هذا الحلال الذي احترنته بمال الحرام ليس هو ما قال الى حرام ولكن قال اليه حرام من دخل عليه شبهة الحرام. إذن المحارم البطنية على ثلاثة. وحرم عينا ما قال اليه حرام وما قال هو الى حرام. ولكن كاد هذه الشبه كلها لابد ان نعرف غوابط المعاملات التجارية والمالية لتجنب هذه المحارف او لتنميذ المحرم من غيره او المحرم من غيره في سياق المعاملات المالية البيع له شروط اربعة اذا لم تتحقق كان البيع فاسدا إذا كان جميع وإذا واذا ستذريه حارما ايكرا اولا الشرط الاول ان يكون ان تكون السلعه المطازر فيها أن, ان تكون السلعه المتظار فيها معفه به ما لا العين او حلال العزل مما يحب المتاظرة به الصوت الثاني ان يستوي العلم بثمنها عند البائع والشارع ان يستوي العلم بثمنها لعنى ان على ثمن فيه ضراب الصوت الثالث ان يدخل هذا الثمن في حي في المستدى كأن يكون ثمنا بيد المحتكر والاحتكار هو ان يدخر البائع في العتن اشتراها بسامن بأس لينتظر نسابها من السوق ثم يخرجها الى السوق فيتحكم في جعلها فيربح وراها قناطير مقنطة من الاموال. هذا محرم القطعة. سواء كانت هذا الاحتكار واضحا او مقنعا. يطرع يعني البائع حين يطرع لانه اشترى سلعة و في المغزن حتى تنفذ من السوق اشترها بثمن رخيط بقى فاذا نفذت من السوق خار يتحكم في سعرها فيه فيشار يتحكم في سعره هذا الواقع لان احتر المكنع اللي ولكن حينما تقل السلع الضرورية ما يطلئ الانسان الى شرائه كالخذ وما ينتقل به الخذ مهما كان ثمنه لا يمكن ان يستغل عنه الانسان. فاذا تحتم الانسان في فعره باعتبار انه قلب الزوء بكذنة الصحيم والدقيق او بكذنة ارضه هذا الصحيم والدقيق وهي زراعة الزروع كان وهو زرع يعني له في الكامية الزرع لا نقول بانه انه انتقار ولكن زرع بالمية ان يتحكم بالاسعار والتكاليف التي ثيقت اليه في هذه الزراعة ليست مرتفعة فاذا لم ترتفع هذه التكاليف في سياق الزراعة واذا زنى زنى بنفس التكاليف في زنى الرقاة فانه انتحكم بالاسعار على سبيل التقلم بانه هو الوحيد الموجود في السوق لمن يملك هذه السلعة كان ذلك احتكاراً لا محالا فهناك الاحتكار المشبوط وهو ما يسمى عند اهل الاختكار الاحتكار الثنائي وهو يسمه المنافسة يسمه المنافسة لان يبتح التاجر محلين او يمشئ تارتتين شركة لاباسم وزنة خاصة وشرك أخرى لها اسم وزيد خاص فيوهم الناس أن هذين الشركتين أو هذين المحلين متنافسين فيما بينهما والحال أن هذه المنافقة إنما هي منافقة مقنعة تسمى منافقة مائية لذيها يتحكم إلى مذهب الاشتكار لأنه إن ربحت هذه ربح لإن ربحت هذه ربح فجعل هذه المنافسة ليوهم الناس ان تتم تحرية الضيء والشراء في تقدير الثمن والمثلون. وبوابط السبقة ان يكون اخذها مستحقا. وان يكون معطيها اعطاها عنصيمة مكس. وان تكون عين السبقة بما يزد اخراجه. لان لا يتمنى العاط على المعطلة. ان لا يتبعهم لمن من ولا هدى. وقروط الهدية. الهدية يقبلها لن اهضية اليه. لان المزيد والله عليه وسلم لدىنا الى جيء مهم. قال تهادل تحافظ. للهدية لتزاد الهدى تتقوّل على قبل اجتماعية والصدقات. قال تهادل تحافظ. لكن اذا انتقض هذه الشروط عن الهدية لا تقتل. اولا ان يكون المهدى له ثالما من حق المهدى. او المهدي ثالما من حق المهدى حتى لا تكون رشوى. يعني واحد انت تريد ان تقضي عنده حاجة. لكن قبل ان تطرحه بحاجة لا هدية قبل يومين او ثلاثان. لكي تخرج عن قول لا. هذه الهدية لا حكم الرشوة. كيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ارضاه جاءه رجلان يحتكمان اليه. فدخل رجل وابتكن في وزه امير المؤمنين. ابتكن بسانة تدير المحطة. رضي الله تعانى عنه ارضاه لا ارى منك هذه الاكتابة الا رشوة لانها جميلة ولكن لا تصفق في هذا المقام اكثر ان امير اليك فقال الاخر اتفن كما اتفن حتى يستوي الرجلان عنده حتى يستوي الرجلان عنده وجاءه رجل جاء من الشام من عمال من عمال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ارضى على قطر الشام وصبغ عوده اجتماعه العلوي واقصد الحلويات المصنوعه عنده في زمن تسمى بالحلوه فجاءه بعلبه من الحلوى هي اصناف الحلويات المصنوعه الصالح فيها. وهي افضل ما يمكن ان يقتنى ليهدى الى عمر بن خطاب. فقدم هدين يدين. قبل ان يسأله شيئا. قال له عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. يا فنان ما هذه? قال هذه هديتك يا امير المؤمنين. قال اكلنا المسلمين اعطيتهم هاتنا? من المحيط الى الخليط. اعطيتهم هكذا? قال كم قال فقب ذات الله لا اراها الا رشوة. فقل ما تريد. عليه ما يريد. قال والله لو كنت قدرتها جذتك لانزلت بك الصوم. ولا اعتبرت انك رسيتني ثم عزلت عن دولانا. بقياسات دقيقة يمكن أن تحكم عن الاشياء التي تتعامل بها لتعلمان انها الشبهة وغير الشبهة وقد اخترت عن بعض هذا المتهم لكن لقول الحلال بيدي والحرام بيدي وبينهما أمور مشتبهان واكل كثة الشبهة ان يستوي حكمهما ان يستوي حكمهما فالتور بمعنى لا تعرف؟ ما يجل عن حلال ثم موجته فيه ما يجل عن حرام وصل الثانيلي ليستمع مستمعين. يستمع هذه سمع شبهات. او ما صح عندك حرمته وتكفت في حله. هذا شبهات. وما صح عندك حله وتكفت حرمته. هذه شبهة ادنى. وطرق الكل اول. فالزمن فقط شبهات فقد استمرأة لبينه وعرضه. ومن وقعت في وقع في, في الحرام والأيال بالآهد إذا كن من يتروح الهدية أن يكون من أهديته سالمًا من حقه سالمًا من حقه وأن لا تكون الهدية مستكبعة بأذى وأن لا تكون هذه الهدية موثورة الحق لأخذ حق غير بالنصبع بالطراب المهم ان تستوي هذه المعاملات ليبقى الانسان ذا ذات حرة في تأمره مع ماله. ولله ضر الغلباء يقولون اخر الزرهام امن واخر الزنار نار والمال من الميل. لذلك وقع فيه الشباة. لأني أحد الأصدقاء وتألني سؤالا وأنا أعلم يقينا أنه يعلم الزواج لكن حينما تطلط لذة الحياة على الإنسان يبحث عن الرؤى يبحث عن الرؤى كيفما كانت حتى السؤال حينما يقرأه عليه يبدأ بكثة تستفز مشاعرك لكي ترحم لو في ذلك نحن ما نحن نقول ما قال الله ورسوله ولسنا نأتي بشيء من عندنا فإذا أردت أيها السائل أن تستجز مشاعر أحد فستجز مشاعر الكتاب وإنما الكتاب واضح وسنة رسول الله واضحة وما حل ما أرأتته لك حتى وإن رأتت لك بشيء لأنت تعلم يقينا أن الأفضح خلافه الرحصة تكون فركاء في الهن. إنما يتعلق الإنسان بمن أستاه إذا كان جهيلا جهلا مطبعا. ولا تسمى فسوى هذه. لأن الفسوى لابد أن يكون من اجتهاد ما استجد مما لم يجرى وهذا خاص باللجنة العليا. ولكن أسئلة يمكن أن تقرب مما سبق ذنسها أو مثلها. فإذا عن مال المخدرات مال المخدرات لا يشبق احد صغيرا او كثيرا ذكرا او انتا شعيا او ثميا لان مال المخدرات حرام خرمة مطلقة لا يشبق احد في مال ابدا واطلاقا مال المخدرات حرام حرمة مطلقة ومن قال ومن كذب على الله ورسوله. قال من من يسلب علي متعمدا فليتدوأ مقعبه من النار. فالعياذ بالله. السؤال السؤال سأل قال كنا في مناسبة. وضمت لبعض سيوخ. اهل العلم. وانا اصعارهم كنا. فتوجه اليه صاحب البيت وهو من اصدقائنا. فقال لي اريد ان اترك سؤالك. قلت له ان قال نعم. قلت لا اقبل. فهؤلاء الشيوخ. وكيف اتكلم قبل قال ان يجي ذات اليك وانا لا اريد ان اسمع الا لي قلت قلت قلت علي السغال وساحيطه على السغال قال انا اريد ان اسمع الزواب لي اما السغال فاني اعلى في مصبقا زوابه قلت قلت غالب قال انا لست غرباء قال انا اضلك مالا وثيرا بمراهتين. وله عشرون ولدا. وله دور مثل القطور. قلت ما ينقفك من الراحة. قال لا اجد راحة ما املك. قلت له هناك شيء ذات علقه يمكن ان سلام مرتاح الفاتح. قال له قلت له ان تعمل مما رزقك الله. ولا من نالي. بان النار الذي حملته لتوفيه المغرب. الله تجد رضخ كأياء. لعنى لن نتلك فيه. ونده عليه ربنا تبارسه وتعالى في تدري سورة السماء. سورة البقرة. ومن ما رزقناهم ينفقون. ليسترعي انتباهك الى ان ما انفقته هو رزق الله ليس من رزق. واننا خطر قارون عندما قال انما اودعته على عيني عندي لو قادم من مال الله لما اهلك قال ابن الماء اربعه مهلكه بالابدي انا ولي ومالي وعيني انا ولي ومالي وعيني إذا قال حقا لمحلها طبعا قدروا اعتني من ما رزقك الله وتذهب الى الضروب المحرومه تأناس كفر محروفة. لا يمكن ان تراء لانك تذكر الاحياء الراقية. وهم يذكرون احياء الصفيح. يقتاجون على ارتفاع. اذهبوا اسريحا بهالي. انظر انظر في استثابة. حينما تنويه هما يحتاجون. اذا زل الليل تناهي قرير العين. كانتظر بالضحر. محكة هسيرية. حضر بنت به مفتا من الزنور قلت له قال هي هي المشكلة التي انا منزعج منها قلت وهي المشكلة التي انت منزعج منها قال ايقضب الله طبقة من حرار تكفيه حرام أخرج ولا اكل ولا اشرب فظننت انه سيمضي ولكنه لم يفعل اطلق وجهه وصاحبني الى البيت وبدا يقول كلمه تسمى الشيوخ ويقول اذكر ما سألتك واريد ان اعرف الجواب منك وليس من الشيوخ بانني تركت لأنني كلمت ما جكري أولا فخرجت وثم تعلمت أن لماذا استعترض وأنا الصغير بالسؤال حينما خرجت جائعا وخرج الشموع ببطول مبتدئة من السلح هو يعلم يقيلا أن ماله حارة وذات مرة جاء بنا وقال أناشدك الله تبارك وتعالى كنت لا أزال في تحت المدن الكبرى قال أناشدك الله صبارك وتعالى إلا أهديتني أو هديتني إلى طريق أتخلص بها من هذا الحق ومن هذا الخلق كنت له تخلص من المالك كل ملايين الجدار قال أين أضع قال ضعف المصلحة في الطرقات البنايات ولا تصعبه احدا لانه حرام وانت يقين بانه حرام لكن اذا اعطاك احد من مال حرام تلزمه لفقتك فالمال الذي عند الوالد حرام ان يجوز بالزوجة والغم والاب والاب والابناء لمن دون تلكم ان يأكلوا نعم يجوز بان هذه الحالة هي قاعدة الحرام لا يتعمق بجمتي ولكن حينما لا تتعلق همتك بهذا الذي يعطيك المال فانت تتورى عنه افضل من اراج ان يتخلص من الاموال الحرام يبعوها في المصلحة العامة ولا يفعلها احدا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايما لحل ندت من شعر فالناه اولاده أيما لحظ معنى جسد نبت من سحة فالنار أولى به وكان هارونا الرسول حينما حملت خيزوان يوجته ابنيها الأمين والمأمون كان إذا فرغ من نزل الحكمي بذل سياده وقنع في هيب الممزق حتى لا يعرفه أحد وذهب إلى السوق يعمل حمالا آخر النهار فإذا جن الليل قبض أجر أجرته ذريب مات معزودة وذهب إلى كتوق واضطر طعاما لزوجته وقال لخدمه لا تطعموه إلا من كتبيته وحينما كان الصرع كان يحعل ذلك حتى ينبت أولاده في ذات الحق وفعلا كان عالمين وخسات الدنيا قال الشاعر خيذران هناك ثم هناك أنسى يتوت العالم ابناك بالعظم والتقوى خيذران هناك ثم هناك أنسى يتوت العالم ابناك قلت لأني تخلص من مالك بهذه الطريقة وكيف أتخلص من هذا قلت أنت الآن تسألت بأحسن لا الحق قتلة الحق تبدأ ولا ولكن احلم جيدا ان من طارك شيئا لله اجدله الله خير منها في رنطة حق هذا الرجل ذهب حتى سمعت انه صار افقر وفقر فالله من المال لكله وبعد ستة اشهر روته فاذا هو اشد طراء من الاول يقسمني على المضحف ان ليس في ماله كل على اتفاع من محرم لكنه احقب رفض في التقوى في نفسه وفرك هذا المال لله لان فيه اصل الحرمة فركه لله الازال الذي يريد ان يتخلص من هذا الحرام لا يقعد ينفقه في مصلحة العمال لا يجوز حرقه ولا تنزيقه أبدا في إسلام لا يجوز تزديد الله لإسلام ولو كان حارم لأنه إلا تعلق لا. أخذ إن لم تتعلق به همة تعلقت به زمر المصلحة في العامة أعفوذ قولي هذا وأستطيع الله لولكم سأمون أن أحمد الربا لا يقوم بذلك ما يكون الذي تخططه الشيطان من اللعنة. ذلك بانه قالوا ان البيع مثل رجل. واحذى الله البيع وحرم الربع. الرشوة وكل ما يختبر بهذه الاشياء من المحرم لحق الى شخص ليرث منهم ان ينتب الانسان نفسا او ان ينتب الرجل اليه احدا كروجا لا يلي لا يلي وذهب الى المستشفى وجاء من او فتاين ورضاهما ثم اعطى لهما الاسم قيادهما بأنه ابنائه فاذا توفي وارثا هذا الحرب الخطأ توضيهم رجل لكن وصي لهم الوضحة تترك الوضحية لمثل هذه الأشياء أما أن, أن يأخذوا المال على وجه الإرافة عن الوضح لا يجب لأن الإرث قدمه الله بنفسه لا يجب ذك أن تتضرر فيه حكمة الله ورد على إنساء تدركها بحقيقة الأجل نسبة الافتصال الذي وقع بين الرجل مرأة تقول المرأة لماذا انا اخذ نسبة ما يأخذ الرجل لا ثلاث عقل حالة المرأة تأخذ مثل الرجل حالة واحدة فقط هي التي تأخذ فيها المرأة تبع نسبة ما يأخذ الرجل خلص هي حينما تكون عليهم في مستوى واحد وتكون في فرع في فرع يلت بالمباسرة كالابن والابنة اذا ناتى ابوهما الابنة تلك النصر. لكن الام والابو اذا ما تبنهما يريدان مثل بعضهما فلأبويه لكل واحد منهما التدر. والاخوات مع الاخوان يريدون بالتعصيد بدون تقاعد. قد ما يخلت اخت قد ما يدخلتهم. والاخوات اخته البنات قال النظر الله والاخوات يصر مع الطباب ان كان الهالك بنت او جنات ثلاث عبر قاله المرأة تأخذ مثل ما يأخذ الرجل في حالة واحدة وهي التي قادت عليها الضرقة على اجل انهم لم يفهموا ان المرأة تلهم بالصطباب في حالة واحدة فقط حالة واحدة فقط ولله ضروا الامان الشعراء والأحمد الله عليه جاء المرأة احت النساء اللوات كان كنا يثبن الذباعه مثل ما احاطت الرقبه المبني في المصري ونوالت اعتداء في الشرق الاولى النساء مثل الاحاح فقالت له هي شيء عندو مفسر ولا قوه في قلوب الناس لماذا قال الله تبارك وتعالى ليش ذكر مثل حفظتان ولم يقل في انثى مثل الذكر فنظر الى قال وهل يكفي مثل حفظتها وراء طبعا عمرو حوار بن سعد وكان له ثلاثه ابناء الاول اسمه عبد الله والثاني اسمه ابو اما الثالث فاسمه عبد الله فلما نظر الى ابنائه وقال لهم عبد الله يا ريكا وا عبد الله لا يرك وعبد الله يرك ثم قررت روضه تماما فتخاطب الاخوان قال عندما قال عبد لا يرك لم يكن ينبو الي والاخر يقول لا لم يكن ينبو الي فلما سطر عليهم الذهب والخطام قال اذن بنا إلى القاهر والقاهر كان بعيدا المسافه قمت اياما في ناحيه الحجار. فلما نجدنا في الطريق وجد, وجد هؤلاء اخوة الثلاثة وجدوا رجلا متلحف فسأله قال من اين جثت من اين بريقكم؟ قال من بريق الشام قالوا او قال لهم الم تروا جملا كائها مني؟ الم تروا جملا هل جملك اعوض؟ قال نعم. وطاح الثاني قال هل جملك اضوض؟ بمعنى يعوض؟ قال نعم. وقال الثاني هل جملك اضطار؟ بمعنى بقطوع الزلد؟ قال نعم. ففرح الرجل حينما تعلوه عن اوصافيه وان يوم الطبقة. قال والله النار جملك. الرجل قال انتم تعرفون اصف الله وانطار الجملي؟ قال بيني وبينكم القاضي. جزائي. قبيتنا مع هذا الرجل وقبيتنا مع بعضنا. هنبدأ لقبيتكم مع الرجل. قال ايها القاضي سأجتهم عن جملي سائل. فاعظهم لحصوفة. احدهم قال اعور. والثاني قال امور. والثاني قال افضل. ولكن حينما سأجتهم ارأيتمو? قالوا لم ارأ. قالوا قال القاضي هل رأيتموكا والله من النار? قال فكيف عميتم انه مما رمض الطريق ودذل أقرى بنيمة تأكل العشق ومن أدب البهيمة أنها تأكل مما يليها مؤثبا أكبر من الإنسان لن تتوقع سلم الله وكل يليك وكل مما يليك البهيمة لا تطيج في الأسف تأكل مما يليها دائما إذا رأيتها تطيج في الأسف فعلى ساكهة البعض. لكن قالت يا ربنا تبارك وتعالى وفاكهة. وفاكهة لكم وفاكهة لانعامكم. مداعا لكم ولانعامكم. اي فاكهة مداعا لكم. والأجل الذي هو ساكهة الحيوان. ساكهة من البعض. اذا رأى عيد المشجعة بالذاتة ثم رأى عيدها تطيش تعلم انها تسحد عن نذاك خاص تتسحد الزمن الأزور قال لأنني حينما بنظرت لأطار الحواد وجدت أن اليماء اليمين حفر يمين أعمق الأرض من الحافر الأيصاب فعلمت أنه يفتكئ بقوة على إحدى حافره قال وكيف عرفته أفضل الأقض قال لأن بعره لم يكن بستودا إذ لو كان له ذي لبسته يمينا وشمالا على الرمال ولكن لما رأيت بعره أكوانا أكوانا علمت أنه لا بيتا بينات فطهم وذكائهم قال رجل ابحث عن ملك ان انتم فتقضوا يدكم وقال انا عبد الله وهذا عبد الله وابونا الله وابونا كان منه كذا وكذا فخرجوا فالحار المقاضي في الحظ بين هؤلاء الثلاثه فقال لهم انضو يق عن الليل انضو شك في امره فتوهم في بيت فقدم لهم يتجسس عليه في الوراء وفركه لوحده ليسترق السمع فقال احدهم تسكتوا لا تقولوا ترا فان هنا عينا تتجسس علينا ولما مدى احد يده للطعام قال قف يدك فهذا اللحم لحم كلا وقال اخر والقاض ايضا ليس ولد حذب انه ابن ذنان فذهب من يسترق الصمع القاضي وحكى له كان الغفل جاء اليه قادة جلسة وقال لي أسألكم عن الأشياء اتسروها اتسروه قال كيف علمتم قال كيف علمتم الأول قال كيف علمت بأن عينة جلسة عليك قال بأملك أيها القاضي لم تجدد معنا ولن يجاركنا أحد من أهل بيته فعلمنا أنك تتجدد وكيف علمت ان اللحم لحم الثلاث. قال لان لحم الحيوانات التي يحل اكلها في ثلاث طبقات. عطم ولحم وشحن. اما لحم الثلاث لا يحل اكلها يقول فيها العطم ثم الشحن باللحم. لانها تجري. واذا كانت تكون هذه لا ان اقول لكم لا لك تلذح حربا قال لما تاخرت الناس الرعذ اخرب ان ياتي بالناسيه وخشيت ان يعني اتاخر بالعشاء اكل كلبا ولا نعم اقول لكم عليكم انني والقاضي لانك ارسلت من يتجفت علينا ولا يفعل ذلك الاولاد الحرق. فذهب الرجل الى امه القاضي الى امه وقال لها انافل في الله ان تحنن اكون. انا ابنكي وابنكي قدنا ليس ابننا. وانما وردت من فتاحي فلطح اثنان ورطينا. فعالها ان له ولد الحق. ثم انفضل المجلس. المجلس هكذا. وقال الذي علم انني علمت عينا أنت تذبتا قال أحدهم انا قال أن يترج miejsce قال ومن الذي علم أن المحمة لحمة الحلاس قال انا قال أن تترج قال ومن علم أن الطابق لنحرام وليس النحلاس قال الثالث وانا قال أنت لا ترف قال لناذا قال أنك لست ولده أذيث أنه بما ع voters قال لأنك عرفتني أني ولد حرام ؟ ولا يعرف ولد الحرام Excellent اللهم إني أسألك الثقة والعساب والرزق الحلال والكفاف اللهم إما نسألك الثقة والعساب والرزق الخالف الكفاف فنا لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا عينا إذا كفرت ولا حاجة من حواهج الدنيا لا كثيرا ولا نفيها صلاح إلا يصبحتها قريبا أي غاضي الحجاب اللهم ارجوكنا تفرق لذلك تجه الرياح ولا تقفه الرماح يا من لا يتغله تنعا سنعا ولا يريدوا الحق من حين ادعنا يا ربنا بضعفنا رب ادعنا يا ربنا بضعفنا رب ادعنا يا ربنا ربنا اقوي وحلاوه منقرتك وحلاوه منقرتك وحلاوه منقرتك نقول لهم امين المؤمنين زانه الملك محمد السادس وجعلنا يعوض خير فائض فستجلي لهم ما على درب النتائج وقدمنا لهم حواشي شاطره ومثوثه مالك. مالك. مالك. في عهد الملك وفي نعمنا في عهد الملك وفي نعمنا في عهد الملك اللهم انا نعوذ بكل خيانه ونسالك تمام الصيانه على سيدنا محمد الاولين وطب على سيدنا محمد الاخرين وطب على سيدنا محمد بن